تكرم للماضي وتكفير للجاي زرني ولا ومن ضمن الأحلام مره راحت حياتي في مواعي الرا اليوم يوم غير شكل اكتشافه اقفز ماني يا سفاي والحزن في حد بل حناني مضر وانحكت من نفسي لنفسي مضر كم طال في ليلة تشاوي في مشراي كم عبرتم ذابت على حين غرا شاك ماني اصلك همي وشكواي لله يا زار المعالي قدر لله يا زار المعالي قدر <تصفيق> اسمع عساني يا معدمك شغل منظوم تن من الواجد على صد في لا ظروف الوقت مالي بهاراي وحكم القدار مومن بخيره وشراه وفنت في دار بقواف المطاياي والصد يا في عيوني حياتي وماشهاي عساك في عيش يسير ومسار ما غير حسب في غياب كطاياي وازدلع لك صوت يا <تصفيق> عليك استعبد غيرك عجل وزرني راح تقسجينا الكون حزنا المجرى